لقطة لراع... لعمل أحساب لقط لراعة لعمل أحساب مات الاحساس و الدم جرامد يكفاش الوحي مات و جار منو, منو, منو, منو, منو, منو, منو فاشل, فاشل وبيسوق اجرى منو حتى لو مش قرابه جار من ضل راعي لعمل حساب جرامان جرامان جرامان جرامان جرامان جرامان جرامان مات الاحساس ودم ودم ودم ودم ودم ودم ودم ودم ودم ودم ودم ودم ودم ودم ودم ودم الله راع أصفى مع الروافع حياة. حياة. حياة الله يشوف حياة اصفه مع الراه ولا كطل روعه ولا عمل حساب على عزم تكبير احلى مساء فرح فرح فرح فرح بن اللي بالمصاله داعمه قدامه الواجب واجب واجب اياك عيونه تعموا فرحة. فرح فرح فرح بالمصاله دعموا قدام, قدام الواجب وياك العيون دعموا فرح فرح بالمصاله قدام, قدام داعموا، الواجب ولا عيون دعموا والمش غريبة داعب لا راعة ولا, ولا عمل أحساب على حال يليل فرح فرح فرح بالمصالح دعموا قدام الواجب ولا عيونه دعمو فرح بالمصالح دعموا قدام الواجب ولا عيونه دعمو والمشغريبه لا عب لا قط ضرر لعمل حساب. كانت مرته دل عشانه انا بعته خل خالي كان في الشارع مرمي زمانه من الهم ولا خالي قالوا يا ظلم ابو هرماه والخال والدي بقلبه حماه يا ظلم ابو والخال والدي بقلبه حما لما كبروا طلبوا أبوه لبا وقلوا الخال خالي لما كبروا طلبوا أبوه لبا وقلوا الخال, الخال خالي هو وصغير ابو رمى قالوا خذوا رباه وكبروا كم يقولوا يا با والخال والد ما خال والد وأول كبر الوذر راح أبوه رجع طلبه أب ثاني قالوا لا وين عاد الخال والد الأب أبو الخال خالي وراح لابوه ثاني عايز النسبة عايز النسبة ما نعد لا لا لا لا لا لا لا الماضي لمي ولا ديني، كليابلا ما طلبي، أبوهر ما، الخال والد بقلب حماي، كليابلا ما، أبوهر ما، الخال بقلب حماي، كبير. الوالد والد، والد. بقلبه حباق <تصفيق> يا ابا لما أبه رباق <تصفيق> إذ خالوالد بالقلبه حباق <تصفيق> كبروا لما كبر أبه الله بل أهل الفركان كبروا لما كل شيء لما كبرت بأن الأوام العملت مطمار شر قال خالة نادم ولا اسمعني واللي راح ما بيهديش قال خالة نبي ولا اسمعنيش واللي راح ولا بيهديش ومع We've been in the rush من ينفعش فيها خناق والعمل أكيد بالفعل عليهم اللاق في موضوع عنيد من ينفعش فيه خناق لا يعجب ولاه الله الفراق ومدام طال اللسان يزداد الفراق في موضوع عنيد ما ينفعش فيه خناق في موضوع عنيد ما ينفعش فيه خناق والعمل اكيد بالفعل ولا هلاق وما ضمط على اللسان يبقى وجب الفراق وزكاً من ربا بس الحق على أخناق الموضوع نيق موضوع عنيد وما ينفعش فيه خناق والعمل أكيد بالفعل ولا هلاق وما دام طول اللسان يبقى وجبه الفراق واذا كان يضرب بس الحق على شيء لبن كتب ورقي اوان العمل طمر شان شان يا اللي ضار ضايع عشان بعدي كل بيجيش قال الخالة لا دي والهاوى تنيش كل ولا بيجيش أدعى النفسي ما عدم نسوي ما ينفعش شد خالي الكل اللي بدينا عصد والدينا الكل اللي بدينا بقها نرديت وكمان مرضت بقها نرديت وكمان مرضت ربك ولدينا عصد والدينا Let فرضاهم ولا تغد الشيطان ديناه ديناه فعل الشيطان سناهم ولزيك عنيد لا بيرضى يوم ديناهم بقي العمرك عجيب فعل الشيطان سناهم ولزيك اكيد ما يوم دنياه وأكس لك ودن يسد فيه تداه وعاص الوالد لكذبا في الأخرى ولو دنياه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 سبت في مس وصباح على قيد لا كل هجرة في مس وصباح علاقة لا كل هجرة عايز الحكومة. سبب في مساء صباح حلقتنا تبقى كلها جراح تعا لقيت سلاح عايز الحكومة تعا لقيت سلاح عايز الحكومة اللي مكتومة قد ما يا صاحبي في قلبك بفخي في ميس علاقتنا كلها بس صباح علاقتنا نتبدا كلها جراح كعلاقة تجر سلاح عيسى الحكومة. الحكومة ليه وقتك ورد عليك عالتليم. لي لي لي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 بدأ على نصه وصباح على قيدنا تبدأ عذب وجرأة على قيدنا جل سلاح حيز الحكومة لمبتدأ لا لا لا لا لا لا لا لا ساكت يك وفي شيث نهاية عمّال بالتاري ولا بالتَّى ساكت ياني من فاكر ولا سكتي على يا كسيت ينفكرني اني نسيت حاسد وعلي يا نسيت فكر اني يعني نسيت يا خنت ربا يسسي ولا بومه اللي ما تمنى طلباتك يا مكتوبه لا لا لا لا خلايك سباني في فعالي يسيبني غير بحري غدرك صابني بحر الهموم ياري وغير بحري غدرك صابني بحر الهموم ياري دمور في عجل الزبان بور عندر الشريف البر سألت عليا يا أصعب أمر أمر بالأغراب على الناس غراب الفتى في غراب لو نح عليه غراب امر مي غراب لا داعي غراب الفتى في غراب لو نح عليه غراب عجل الزمان بيمر عند زقن المر عجل الزمان بيمر اصعب امر امر من الاغراب لداعي لا استغراب امر من الاغراب لداعي لا استغراب نلبت بيت قبل اللي بيضبه روافع والليلة فنجح علوان نايم ليه اوقف كده معانا عرايك عشان عزولنا بيضاعي اهدف اهدف وصفه وصفه ايدك فوق يا اللي بتحب سيدنا النبي و تمر عجل الزمان بيغبي بيغبي اندر سكتت لقيته أصعب مر أمر من داعي لداع الاستغراب دل بتأكيد يخراب لو نحو عليه غراب رب يا طبعك شير على شوقه بتمشير نفسه لا زول بوش الكل ليه وشير رب يا طبعك شير على شوقه بتمشير سلاك زول بوش الكل ليه وشش عجل الزمن بيمر عنده نشر اخت المر سالت علي اللي جيتو باصعب مر امر من الغراب تبان عليك بص وراك و بصي حواليك كل الناس فرحانه انه فرحان بقلبه يرفع يد فوق مر بلا اللي داعي لا استغراب بالبتاكي لي خراب لو نه عليه غراب غرب يا طبعك على شوق وبيت مشير غرب يا على شوق وبيت مشير في زول بوش الكل ليه وشن في سلاج الكل وشنها افكاري في الليل ونهارها وشنها في الليل الالم ليه والهم تسكاري واللي بحاكيني بكلامي باكيني ساعة اللي فيها وقاعد تكتر سكاكيني ومن سؤل سوء الحال والفرح لي يا مقال وفلد ما طايتها وتاير بكي ترحال أشرك وأغرب مع جرح متغرب كالألام لي وعلي يمين درب. وآهاتك العادة زي قصة متعادة. آهاتك العادة زي قصة متعادة. وانهاس كل الناس وهعشها بسعادة. جوا خدها فحور المصاعب خدها سب والعجز اخذها وزير الدين انتظر انتظر أورا المقابل بأخودها صبر والغيزها خادح وزين الجيل يمبار انفرغ ازين خاد زين رزينا ويرزينا خبم باهوش بان الناس عمی خسیم رسول الله متن میذا کنچک بلبو اروهار لای لای لای لای لای لای لای لای لای لای لای لای لای لای حازينا الزين ولا النار حبايب الطرب الزين ولا النار حبايب الطرب عرسنا على الغرض وفرحوا بالصادق الزين خد زيننا رضينا حبايبنا ايد لب قلبنا عاوزنا حازينه الزين ولا حبايب الطرب عرسنا لالغرض فرحوا بصاد الضال عرسنا رومانس والخزن بجباس والحن سوداني والوضر براز الزين خاد زينة رزين ورزينة عبا يبدأ اتلم عوزن حزينة ولا ومدود كله حبايب في الظر عرسنا الغرض فرح وصاد الظر عرسنا رومانس والحزن بجمس والخل سوداني والعطر فارس اللي اللي تستاهل يتألم على مهله يخوض جفاف ضار من غير ما دخله خد يدفيها فيها. فيها. فيها. فيها. فيها والله مرارته بالصلاه عليه على النبي عليك صلاه النبي على الفرح والسامر واللي فيه يا عم خسيمك النبي اللي ما ترفع ايدك ويسجل لان تستاهل استهل استهل لا ولا ما ما يا فقد الضر من غير ما تندهل فخد نو يدف فيها يا حشب يدف فيها سفينة الأمواج ده هي فيها في الضوء يدفيها وهم سفينه تلامواج تتديد فيها وهم لان رو بس والحزن بقى ما نسى والحلم سوداني والعطر فارس اللي ان تستاهل يدلع على مغلو يخذ غف حضانه من غير دهلو فحضنو يدف فيهاو يعشق يدف فيهاو سفينة الأمواج بقيت في يدف عديتو يخر مره عيتو للفات وقيلتو بجمالكم والكل لا لفات فات لفاتو الجميع في العين بقى كل شي بيعين نفتت الجميع بالعيد فكا كل شي بيعيد وخليها على الله وربك مطيع بيعطي بيعيد لي لي لي I build a house of gold, of gold, then I split it. La la la la la la, la la la la وبقلب تايه أكسب يوم بتسبيه بيسعد والناس لا لا لا لا لا لا لا لا زين الوجوه وفريدة بعيد عن يوم اختار قمر اوجه تزين وفريدة يخطو ليه احباب وقربه وزكة وين ولي دعويل الاله تجد الحياة من وهنا للأبل على اللمبيوت الريت وانا حبيت وبقرب دريت يومك ستبت بجسد يا سيد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 طلقيلا يا صنغن بي لك ليل مني علي غالي وادي حبايب بالفرح فيها جنة تقول مبروك والصعد سوا وادي حبايب بالفرح فيها جنة تقول مبروك والصعد سوا ست البنات دار وين ما لو يوم عليها غير طبخ يا خالي حالي لو يوم عليها غير يا خالي والاهل والجير بقى السيره كلوا العدو حيرة عشان قال مضاضي ستين فتاة اختار صبر اختار وينورت لهم صبر لو يوم عليها غير طبيعيا خالي ستين لو يوم خالي الأهل والجيرة بقى يحبوا في السيرة <تسجيل> الأهل والجيرة بجا في عشان قال مضارب والجيرة في في السيرة دايل دايل دايل داشه زنجير انت قلبي يداعيل نغني نظمت موال اتعيب صلح والرزق المال الحال والرزق ويا المال اضر في بال بال باقي صاد بالي ستير لنا بال بال وين المل لو يوم عليها غير طبعي ثانيها والاهل والجيران بقى يعملني سيره وخلو العدو الحيرة حيرة, حيره عشان قال مظاله بلا توات يا يوحس ين على أبوه فلوس، والطليان يبوس. ين على أبوه فلوس، سلم خالد القدوس وعيش الخيّك.